تُرْجِئُ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذٰلِكَ أَذْنَا أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَفْرَحُونَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا ان يذن لكم الى طعام ويرناظرين انه ولكن اذا دعيتم فدخلوا ولكن اذا دعيتم فدخلوا فاذا طعمتم فانشروا ولا مستانسين بحديث ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهم من وراء حجاب ذلك اقحى لقلوبكم وقلوبهن